فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان سَنُى إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أقلا لما وتحبون المال حبا جما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 جَنَّ مَا يَوْمَ إِذْ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ إِذْ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذكرى يَقُولُ يَا ليتني قدمت لحياتي فيوم إذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وساقه أحد يا أيتها النفس